ايه ده لا ايه ده ايه ده مش ممكن يا حبيبي لا انا كده هتجنن بقى لي درجه حبك مش عادي طب اخد حبك مش عادي طب اخد et bapat bapat el El dinen pot tre hopback a las més di T